فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَقُدْتُمْ كَمَا قَدْ أُولَئِكَ حَمْلُ الْقَصَاعِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أُولَئِكَ